يا مترفة وشلون أبغى عذابك وشلون أقوى شوفت كل يوم أنت بسنت ضيع الكلام في قلب منه غداب مجنون في حبك والحب في صندب عبد الله أضيع في حكيك ومنه حكاب وتغضب كل يوم إنك ضحت وتبسنت كتبت الغزل فيك والغزل في جنابك تبوح به عيوني ولا ما تكلمت أضيع لا الغزل في جنابك تطيب بعض الله من تبسرت اضيع الغزل في جنابك تطيب بعض الله من ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر بينكود 7F9C25D3